بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين اما بعد فيا ايها الاحبه قبل البداية هناك تنبيه هناك تنبيه كlingerنا مساله تيزنوز جانا مساله ختم القرآن هناك صورتان لا تدخلان فيما تحدثنا عنه sura mbili ambazo kwamba tumezoeleka kwetu haziingii kwenye masuala tuliyozungunza jana na kujuzu kwake nimeona tustanabishie ili isifahamike mabaya sura kwanza ni khatm almu'tad baada ya hizbu zile zinazofanyika mwezi ramadhan الناس يجتمعون وهناك قراءه بصفة معلومه يقرا واحد والصورة التالية يقرأها جماعه وهكذا مojasoma سوره ان سوفاتا وسوما كلي كجمله الحالف ميمكن يسوما بعد ذلك كنا ادعيه معلومه اه نكون كرامه فهذه ختم مبتدعه لا تدخل فيما تحدثنا عنه هاي ينجي كني ختم كلوزغمز جنا كجزء ما تسمى بصلاه ختام اكو نصاله صلاه ختام. هذه الصورة مبتدعه في ketika كلوزغمز هي جنا بعد ما فرغ من قراءه سوره بعد الفاتحه هناك اذكار يقرأها جماعه وهم في صلاتهم في كل ركعه هكذا وكون بين كل ركعتين ضرب الدفوف ها صرئين يا ختم سيكتكا خاتمي انو يوز تو ريزوم بعد اقصى صورهينين بعد الفاتحه كنا ذكر معلومه و كن يسمو فاطمه واحده تبين كلا ركعتين كنا بنغ لا هي سيكتكا يوزوم زجانة كجوزو كو كواك نعم اما مسالهنا مساله اليوم مسألة يا صلاه العشاء خلف من يصلي التراويح كصالي عشاء يوما عندما هذه المسألة تدرج تحت مسألة صلاه المقتضي خلف المتنفل ان نجيها مسألة مساله انا ازغممزيا كصلي كمن يصلي صلاه الفرائض يوما امام وانا يصلي صلاه صلاه السنه قال ابن قدامه رحمه الله وفي مسألة صلاه المفترض خلف المتنفل روايتان يعني عن احمد رحمه الله في مساله يا كونسو كصلي اني اصلي صلاه طراضي ثم امامني اصلي صلاه نافله هي السنه كنا روايه 2 وكانني امام لا تصح ني cua من تصلي صلاه الفراد بن يومه صلاه يا اني امام اني صلي صلاه طيب اختارها اكثر اصحابنا كما هي دي قولي واللي يشجعوا ونج طيب وهذا قول مالك دي قول الامام مالك واصحاب الراي اصحاب الراي اصحاب الكوفة طيب ابي حنيفه واصحابه نعم قول يا دليل يا والله هو دليلهم قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليوتم به فلا تختلف عليه ام جالي وامام الافوات فلا تختلف عليه يعني لا تختلف عليه بشيء أو في شيء إذا كان الماموم يصلون أو يصل النافئ الفرض والإمام يصلي النافله اختلاف يعني في الفنيه كما وليف فهم يعني لا تختلف عليه فهم انها لا يجوز الصلاه المفترض وراء المتنفل وكواه يجوز يصليني يصلي فرضي ثم امامني يصلي سنه هكذا فهم والحديث متفق عليه يقول ابن قدامه كلام لا زال له والثانيه روايه ابن ماكبه ان ketika riwayat opokwa opokwa امام احمد اني قولي في المسألة يجوز لكو يصلي كسالي من يصلي فرائض ثم امام يصلي سنه وهو قول الشافعي من الشافع وهي اصح يعني هذه الرواية أصح روايهن ان رواية صحيح أصح اصح زيد هو يجوز يصلي من يصلي ان يصلي صلاه صال ثم يصلي صلاه لماذا ما هو دليلهم يقول لما روى جابر رضي الله عنه أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاه متفق عليه من بكي يا جابر وكو معاذ رضي الله عنه هل هو كصلينا متومي صلى الله عليه وسلم اه وفي روايه صلاه العشاء هل كصلينا متومي العشاء نبينا صلى الله عليه وسلم كيشا اخير ودي akiwasalisha jamaa zake sala ile ile faebo kiregelia tena aki sali ah takunu as-sala lahunafila walagiireh farz kasabu la yajuzu salatu al-fard nafsu wahid maratayn ayjuzu faebo yakita kuninafila lakini wanja as-jum'a yake una sali faradhi faebo نومه يا امامني يصلي صلاه السنن ويكون صلي صلاه قراضي وهذا القول هو الأصح كما سابن قدامه طيب خلاص ما هي مساله يجوز عشاء نومه صلاه التراويح انا ايه ليا طيب يعني يجوز صلاه العشاء خلف امام يصلي بالناس التراويح قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو ينقض استدلال اصحاب القول الاول كقولات تصح وانا هوسمه كوها يسحي وصلي صلاه فرائض بما امامنا صلى صلى السنه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يوين دونجا استدلالي له اسمع والذين منعوا ذلك ليس لهم حجه مستقيمه وليزليا قصلي متصلاه فرائض بما امامنا يصلي صلاه سنه حوانا حجه يونيوكه سواء طيب كيفي يقول فانه محتج بلفظ لا يدل على محل النزاع وميت اليهود تمشي ولا هل يجلسي محلي والpotfautiana محل النزاع صلاه مفترض وراء المتنفل اما الحديث فلا تختلف عليه لفظ هل يجلس كصلي منيه يصلي فرائض يما امام يصلينا صلاهن يا سنه قاله بالفتاوى فائده اذا كان الداخلون إلى المسجد جماعه فهل الأفضل لهم اقامه صلاه العشاء جماعه او الدخول مع الإمام في صلاه التراويح بنيه العشاء واطو ميجي يا زايد يا مmoja طيب جي بورا ني وسالي او واينجيه نيوما امامو كوني يا اصلي عشاء نا امامو يوسلي عشاء تراويح يعني ني بورا شاولا كوا يا جوز كسالي صلاه عشاء نيوما امامو يوسلي صلاه او واينجيه نيوما امامو ني نيسلي تراويح كوني يا طيب قال سماحه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إذا كان الداخل اثنين فاكثر فالافضل لهم إقامة الصلاه وحدهم اعني صلاه العشاء ثم يدخلون مع الناس في التراويح قاله في الفتاوى اسامه ابن باز رحمه الله كوا بورا كيواني زائديه مئه مليونيه ويصلي جماعه الافق وكمالذا ده وينجيه يصلي تراويحني بورا طيب وجه الأفضلية و ناسما كما سوى الى اللجنه الدائمه سيما يعني حتى يخرج من الخلاف خلافي كجوز يوم مع إمام خلاف اللي يقوك يجوزوا قصلي نيما امامي يصليها نافله اكي يو يصلي سنه اللي توكي كبسا كان يجوز لكني الخروج من الخلاف اولى طيب اسما يكو كما جماعه نجينه بس مصلي جماعهين كاندو نعم ولا مانع امامي يصليش تراويح وهناك جماعه ثانيه ما دام هكون تشويش بين الجماعه الجماعتين نعم هكذا أفتل العلماء مسألة بعض المخالفات في صلاه التراويح سرعة هي كثيره لكن اخترنا بعضها بعض المخالفات اذا نركز هنا على اولا حمل المصحف على الماموم ولم يكن ثم حاجه مامومك بيبا مصحف فلان مصحف ما كنا حاجه يوتي. يا كوبيبا حمل الامام اذا كان يصلي بالناس هذا جائز فرغنا عن هذا من مالي والدليل أن عائشه رضي الله عنها كان يصلي بها قيام الليل مولاه وهو يحمل المصحف عائشه اللي تصلي شنا مولا وك اكيوا مولا وك مبهني مبه مصحف كان الامام هذه حاجة ما حفي يقرا أما ماموم الآن ليس هناك حاجة هاتكي ما يريد ان يفتح للامام مثلا إذا أغلق عليه اكيوا مثلا إمام وتتزك كنكم تلهيني حاجه قد يحمل الماموم المصحف لهذه الحاجة اكي يكون حاجه هي كمطلي امام مكوسه اكي ومكوسه لكنه هناك من يحفظ يفتح على الامام طيب هكونه حاجه هذا لا يجوز كوبي المصحف مع وهي من المخالفات الشائعه في صلاه التراويح كمخالفه لكثير في صلاه التراويح قال ابن باز رحمه الله تعالى لا أعلم لهذا اصلا مساله جاني كوبي مصحف بلا حاجه ha kwenye sala sujuju kwa maana kuna asili ya kutegemewa kutoka kwa wema waliotangulia walo al-azhar an yakhsha wa an yakhsha wa yaqma in ina utakaniwa wazi ni kwa kuwa awe na khushu' kwenye sala avecim kono kulia juu mkono wa kshoto kama ilivokuwa sunna asishike mushaf akaacha ile sunna ya kuweka mkono wa kshoto kwa kulia juu ya ya kshoto ama mukhalafa wa pili atatabu au kabla dalik ولا ولم تكن عند السلف جنب هذه قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أما الموعظه فلا أما كونك موعظا بين التراويح والويتر ككثكاتيا سي بعد ما ليس بعد الفراغ من الوتر لا في الوسط او كموعظه ثم فلا لأن هذا ليس من حديث السلف سي كتقف و وين لكن يعذ إذا دعت الحاجه تكون حاجه مثلا وسط صلاه التراويح طرأت حاجة اراد يبين الماموم شيء حاجه هذا ما في باس اذا كان في حاجة طيب اسامه لكن لحاجة إذا اذا دعت الحاجه او شاء بعد التراويح يعني بعد ان ختم الوتر إذا شاء فليعد بعد شمالذانين وتر كما نفعله الى ان قال رحمه الله صلي بهم الترا صلي بهم التراويح وإذا انتهيت من ذلك وانصرفت وانصرفت من صلاتك وانصرف الناس فقل ما شئت من القول وصل شو اختار من صلاتك يعني إذا انتهيت من الصلاه الكليه شمالذا الويتر هذا معنى الانصراف السلام من الصلاه طيب خروج عن الصلاة شمالذا وقت هابو سيمو تكا يقول كسما وياتي واحد تكا يقول وياتي واحد في لقاء الباب المفتوح تتبع المساجد مخالفه ثالثه كفواته مسكيتي لاجل حسن الصوت في القراءه kufuata maimamu wenye sauti nzuri ukawa leo msikiti huno kesho msikiti ule ufanya tu la yanbaghi yani katika mukhalafat zilio kwa salat atrawih qala al-imam al fi fayd al-qadir wa huwa ala hadith li al yalih ay na ولا يتتبع المساجد كما اي لا يصلي في هذا مرة وفي هذا مرة اصل ما را مسكتيهون ومره على وجه التنقل فيها فهو يتنقل يوندوك خلاف الأولى نكنيومنا انو تتنقلوا طيب هذا تتبع المساجد لاجل حسن الصوت أما تتبع الصلاه خلف أهل التقوى وخلف إمام تخشع وراءه هذا له وجه كفوات المسكوتة وسبابه كان قال يا امام ابو قبه و هناك بعض المساجد ما يطمنون في التراويح يعني الصلاه كمفكوزه إذا كان لاجل هذا فلا مانع في ذلك وهو أمر طيب نعم رابعا طلب الإمام مالا على صلاته التراويح بالناس امامك تكا اليق يسويش watu نيني تراويح هذه من المخالفات لكفك المخالفات سئل الامام احمد رحمه الله تعالى عن هذا النوع من الإمام قالوا له ذو خصوصه فقال أسأل الله العافية أسأل الله العافية من يصلي خلف هذا تموب الله العافيه من يتصلي ني الذي يطلب المال بسبب صلاه الناس التراوية يعني هذا يفقد ماذا الإخلاص في عمله من يصلي وراءه خامسا واخيرا التغني بالدعاء التغني بالدعاء كالتغني بالقران لا يشبه الدعاء بالقران يشبه كلاما ليس من القرآن بالقرآن اكاوي وسمع دعاء كما هذه كما ينوي سماع قراني كما هذه هذا لا ينبغي لا ينبغي أن تشبه كلام الله بغيره ابدا ما يجوز طيب يقول شيخ الإسلام الزميري رحمه الله تعالى في الفتاوى ليس منا يعرف في, في هذا الحديث يقول قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقران يقتضي أن التغني المشروع هو بالقرآن وان من تغنى بغيره فهو مذموم إن حديثه يقول ليس منا من لم يتغن بالقران اسيصم قرانك كما هذاني بصوتي مزوري جادتك يا سيدي حدثيني ما لنا وقول قراني بكل yake ndio somo hivi na maneno mengine pia soma kisampuli وبهذا نختم مسائل قيام الليل ننظر ان شاء الله في الايام القادمه في جوان الأخرى نسال الله التوفيق والسداد ونساله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم